صحابة ر س ويحضر ل الله صلى الله ل ع ه بيته أهل أئمتهم أهل هم وسلم وآل وكانوا كانوا أو الكرام التقى التقى قيل من خير أهل الأرض قيل من أئمة من هم خير عشر إن عد ب ب ه م دين و ه م ك ف و ق ر ب ه معنا منجى م و ت ت ص م ح ب هذه ا ل ص ل ا ة الد ك ت و ر سمير فرج رئيس المجلس ا ل أ ع ل ى للاقصر يجلس في ب د ا ي ة الصفوف ومعه كبار معاونيه في المجلس ا ل أ ع ل ى ل م د ي ن ة ا ل أ ق ص ر والبدايه ة وفضيلة مع الكريم محمود القرآن القارئ الشيخ محمود أبو الوفى أبو مع ن الشيطان ا ل ي ر ج بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات よく言うてね Yeah. <laughs> 「ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات يحلون فيها وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد <ت ص في ق> إن الذين ويصدون كفروا Thank you. ごめんより出 ا ب いっぱいになったらいいのだろう 「なぜか」<Labor ator il fi> واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وان دوانا لابراهيم مكان البيت أن ل الا تشرك شيئا بي أن تشرك بي شيئا a e l l o Bien. 「私の名前は何故か」 او تهوي به الريح في مكان السحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م